بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم يَسْأَلُونَكَ عَن لَّمْ فَأَلْ قُل لَّمْ فَأَلُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كنتم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 وَإذ يعيدكُم اللهَّ إحدَ الطاءِ فَتَيْنِ أنأَه لَُمْ وَتَوَدُّون وَتَوَدّونَأَ وَرَذااتِ الشَّوْكَةِ تَتكونُ لكمْ وَُريديد اللهَّ أَ يحق الْ الحََّ بِكَماتاتِهِ وَيَققَدَابَِكافِرينَ لحقَّ الْ الحََّّ وَُبق الْ الباطِلَ وَلَكَرِهَا الْ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 فَضِْبوا فَوْ قَلَعناقِ وَِْبوا مِنهُم كُ بَنان ذَلِكَ بأَهُم شَقُ اللهَّه وَرَسُول وَمَ شَاققٍ اللهه وَسولهُ فَإِن اللهَّه شَديد الععق ذَلِكُم فَذُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلِيقُوا لَهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا أَوْ مُتَحَيِّزًا لِّفَئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وَلَوْ علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون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 124. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 125. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون 114. خافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره وارزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 115. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول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 وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُم أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ الله وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُمْ 112. ولكن أكثرهم لا يعلمون 113. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 انما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فينكمهم جميعا فيركمهم جميعا فيجعله في جهنم هَٰؤُلَاءِ كَهُمُ الْخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَنُ الْأَوَّلِينَ 117. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 118. وإن تولوا فاعلموا أن الله نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ تُمُونَ آمِنًا تُمُونَ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا إِن كُنتُمْ تُمُونَ آمِنًا تُمُونَ وَمَا 119. على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 110. والله على كل شيء قدير 111. إذنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم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 وَلَوْ رَأَكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ وَيَقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُوا أَعْم لَهُم وَقَالَلَ غَالِبَ لَكُمُ الْ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِني جَارُ لَكُمْ فَلََّا تَرَاءَةِ الْ فِيأَتَانِنَكَ صَعَلَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِِّي بَرِي أُمِّنكُمْ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 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَذكُم وَأَن اللهَّهَا لَْسَ بِضَ اللهَِّ للعَبد كَدَأ بِآِ فِي العون وََّذينَ مِ قَبللِهِ كَفَروا بِآيَاتِ اللهِ فَأَوَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوا ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غير نعمتنا نعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم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 إنِ شَرْوَ الدَّوى بَبِّدَ اللهَّهِ الذيذينَ كَفَروا فَهُم لا يُمِنونَ الذيينَ آهََّ مِنْهُم الذيَّينَ آهََّ مِنْهُم سَُّ يَن قُضونَ أَهْدَهُم فِي كلُلِّمَروَتِون وَهُم لا يَتَّقُون. فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذليهم على سواء 111. إن الله لا يحب الخائنين 112. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 113. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الخيل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 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال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 أَلَا نَخَفَّفُ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ تَكُنْ مِنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيئنا يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون أرض الدنيا 111. والله يريد الآخرة 112. والله عزيز حكيم 113. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم 114. فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ قُل لَّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَم الله في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 ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والَّذينَ آ وَووَنَصَرُ أُل إِنْكَ بَعْضُهُمُ أَوْلَاءُ بَع وََّذينَ آمَنُوا وَلَم يُهاجِروا مَا لَكُم مِ وَلَا يَتِهِ مِنْ, من شَيْ إِْ حتىَ يهاجروا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 إِلا تَفعللهُ تَكُم فِتْنَةُم فيِي الْررض وَفَسَادُ كَبد وََّذنَ آمَنُ وَه جَرُوا وَجَهَد فِي سَبيل اللههِ وَذنَ آوَو وََّذينَ 117. لهم المؤمنون حقا 118. لهم مغفرة ورزق كريم 119. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو 119. أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم